بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أحمد الله الذي رزقنا لحظة تكون فرصة لنسمع فيها موعظة من الله قبل الموت نحن لازلنا في الدنيا. لازلنا أحياء لا زالت الموعظة تنفع لا زالت إمكانية التوقف من طاحونة الحياة لحظة لننتبه إلى أننا متغافلون جدا عن مقام الله لا تزال موجودة نحن نسمع الآن وأمامنا قماشة وقت وبقية جهد في أبداننا يمكن أن نطيع الله يمكن أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله لا تزال الفرصة قائمة ورزقنا الله الفرصة لنسمع ونحن في هذا الظرف سيأتي وقت يصرخ صارخ ويقول رب يرجعون سيصرخ صارخ ويقول يا ليتنا نرد سيقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون لكننا الآن نحمد الله أنه أعطانا هذه الفرصة الآن ان نسمع وعندنا إمكانية التطبيق فمن لوى عنقه بعد ذلك وأعرض عن الله وبأ ونأ وبعد فإن الله تعالى يقول عنهم إنهم ينهون عنه ويناون عنه لووا رؤوسهم شايف القرآن يكلمك حتى عن لوية العنق يقول لووا رؤوسهم يقول ينأون عنه يديرون ظهورهم يا عم أنت تشتغل في المواعز الفرصة من فضل الله قائمة والموعظه تقال حيث وقتها قائم اللهم فاجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا من الذين قلت فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا كثيرا من الجن والانس لهم قلوب ما بتشتغلش لا يفقهون بها ولهم اعين ايضا برضه ما بتشتغلش لا يبصرون بها ولهم اذان بس ما بتشتغلش لا يسمعون به اولئك بقر اولئك كالانعام اولئك جاموس اولئك كالانعام لا والله الانعام اهدى منهم تعرف ربها بل هم اضل خلقهم لجهنم عطلوا وظيفه ما عندهم من حواس <تصفيق> عمر بن الخطاب سمع الموعظة الف مرة فكان جهولا كأنه لا عقل ولا سمع ولا بصر فلما أراد الله به الخير فقط ألقى السمع وهو منتبه لذلك ربنا في سورة الحج يقول آية يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تنفل لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يضلم ينطفي فنحمد الله أننا في لحظة السماع فيها مجدي فلنفق أيها الإخوة لنتوضأ ولنسجد الآن بين يدي ربنا ونقول سجد وجهي للذي شق قسمعه وبصر سجد وجهي للجليل سبحانه وتعالى منتفع من الفرصة بعد أن نهيت اللقاء الماضي إخواني هنا معنا قالوا هذا كلام ثقيل نريد أن نخرج منه إلى أن الأمل قائم والأمل قائم كبير بالعكس الأمل محبوب الى الله ده العقاب هو المبغض عند الله الله تعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ربنا نفسه يحب والله يريد أن يتوب عليكم <تصفيق> وكلمة نفسه دي لا أقولها تبسطا وإنما وردت وسترون الآن أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة فربنا سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم الله لا يريد أن يعذب أحدا ولذلك فيما ذكرته عن التغابن في اللقاء الماضي عن التضالم تعال شوف بقى لو أن عبدا مخلص يريد أن يتوب إلى الله يا سلام في مرة من المرات الصحابه وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ووجهه اذا ضحك كان يتلألأ كالقمر يضحك ملء وجهه وسعيد فقالوا ما يضحكك يا رسول الله فقال عبدين جثيا اللي بينزل على ركبه جثيا بين يدي الجبار عز وجل فقال احدهما يا رب إن لي مظلمة عند فلان هذا لم يردها علي فأعطني من حسناته ورد عليه من سيئاتي وكان هذا العبد الذي ظلم ربما لم يجد المظلوم لكنه كان قد تاب وأناب وتوجه إلى الله وأحسن صلته بالله فإذا بالله هو الذي يصلح بين المتظالمين المتغابنين يوم القيامة يقول فرفع الله له حجابا فرأى من الجنة نعيما لا يصبر عليه أحد قصور وزينة وحدائق ذات بهجة ورأى ملك وإذا رأيت ثم هناك يعني وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فرفع بصره إلى ما لا صبر له عليه فالرجل شهق شهق وقال يا رب لمن هذا قالوا لا ده يعني دا مش لحد ده حاجه للي يدفع ثمنها اللي يعرف يشتري قال ومن يملك ثمن هذا قال هذا لمن دفع الثمن قال ومن يملك ثمن هذا قال انت تملك الثمن انا املك ثمن ما هذا قال ان تعفو عن اخيك الجاثي امامك <تصفيق> أن تعفو عنه فقال يا رب قد عفوت عنه خلاص حسنت ايه مظلمة خلاص انا كده وصلت قال فخذ بيدي اخيك لانه كان قد اصلح مع الله فخذ بيدي اخيك فادخل الجنة جميعا فرحمة الله تدرك العبد الذي يتوجه الى الله إنما أنا أكلمك عن تظالم ظالمين مش واخد باله أن يرد حق حد مش منتبه أن يعطي لأحد حقه مش منتبه أن يتوجه إلى الله مش مهم مش فاضي تجد والله مدير يمسك واحد فراش ساعي بهدله أو رئيس يمسك وزير أو وزير يمسك يعني مسألة ليس فيها امتناع عن المظالم إنما العبد الرقيق القلب الذي إذا وقعت منه ورحم الله قد أستحي رحم الله شيخا كنت رأيته أنا طفل صغير يركب سيارة وكان الجو مطر والأرض مليانة مية ويسير في الطريق وكان فيه مكواجي عارفين مكواجي اللي بيشيل المكوة الهدوم الملابس بعد أن يكويها فوقف الشيخ وقال له يا ابني في حاجة من المية تناثرت على الملابس ترطشت على الملابس بسبب سيارتي ولا حاجة وأنا ماشي فقال له لا ما فيش حاجة قال له طيب يا حبيبي سلام عليكم فلما مضى الشيخ سئل ليه كده قال يعني ربما قطره ماء من الماء الملوث أو المتسخ هذا ربما تفسد عليه كل ما كان يكسبه اليوم فيكون هذا عندي أنا الإنسان ال الذي يراعي الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فات لأطف لمسك عصفورة من فتلة خيط ربطه في, في قدم العصفور يشدها نهى وقال إن الله يعذب الذين يعذبون هذه الحيوانات الأرملة المسن يا سلام على المسن ده وحقوق يوم القيامة فليست العبرة أنا لم أقصد لم أقصد الإنسان الذي يخطئ ويتوب وينتحل ويعتذر هذا إن شاء الله مأمول أن يكون في رحمة الله وإنما أنا قصدت الذي انطبع قلبه على, على الغلظة وعلى الفضاضة وعلى ظلم الناس ولذلك كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم وراح ماشي الحديث ماشي رايح للراجل ده اللي انا غلطت في حقه وقال له ايه بقى في المقابل قال له عارف لو الراجل ده جالك اعتذر لك ما قابلتش منه يبقى عقابك ايه يعني لازم لما يعتذر أقبل آه قال من اعتذر إليه ممن أساء إليه فلم يقبل لم يرد, <تصفيق> لم يرد علي الحوض يوم القيامة لم يرد علي الحوض فأصبحت لما يعتذر إليك تضطر تقبل هذه الاعتذار يصلح الله بين الناس إذا رغبوا يقول تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا من أتاني يمشي أتيته هروله فكر جديد يحمله قوة الدين في تحريك البشر فيه رسائل عاجلة كون له أرضا يكن لك السماء كون له أمة يكن لك عبدا وشيئا يبث العزة في النفوس من محمد بن عبد الله إلى كس كسرى أنشروان أسل تسلم يحيي الهمم في القلوب قال وإن تركوهم ما أرادوا هنكوا وهنكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم يصحح المفاهيم هذا الدين جاء ليقوم حياة الانسان ليعيش عبوديته لله ليؤدي دوره في هذه الحياة محاضرة الاسبوع مع الاعلام من علماء الامة تلتقونهم فقط وحصريا على الرسالة ولذلك يا اخواني انا قلت لحضراتكم عايزين نكتسب حساسيه تجاه الحسنه والسيئه لان في سيئه صغيره لها اثر فظيع مثلا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ان صاحب هذا القبر لا يعذب واني لاسمع صراخه وما يعذب في امر كبير ايه بقى قال كان لا يستنزه من بوله يدخل الى الحمام ويتبول ثم لا يتنظف وانما خلص فهو يعذب لهذا ربما يعني قيراط من, من الماء في كوب كان يعفيه من هذا العذاب انما لم يفعل ومر على قبر اخر فقال إن صاحبي هذين القبرين لا يعذبان ولا يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وقد حدث هذا معي يوما واحد يقول لي إيه أنت ماشي مع فلان ده ليه أنت ما تعرفش أنه هو اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ثاني يوم مش همشي معه خلاص وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله فال... وكذلك الحسنة الصغيرة وربما حكيت لكم من قبل أم تصدق واحد عليها بثلاث تمرات واحدة تصدقت بثلاث تمرات فإدت كل بنت من بنتها تمرة وتمرة الثالثة لما همت بأن تأكلها بنتها كانوا خلصوا أقول لها عايزين شقت التمرة الثالثة بينهما وأعطت نصفا لكل واحدة فغفر الله لها وادخلها الجنه الحسنه الصغيره تصل بالانسان ومش بس ده الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات فالله يصلح بين العباد والحسنه يضاعفها والسيئه يغفو عنها ويغفرها وغير ذلك الحسنه تذهب بالسيئه وغير ذلك الذي يعمل عملا من الأعمال يقرأ كل يوم جزء من القرآن إذا مات يفضل اجره يكتب له حتى بعد موته الله يضاعف الحسنات لذلك اكتساب إ... انت عارف اكتساب الحساسية رجل سمع كلام عن الصدقة فخرج بالليل سمع كلام عن صدقة الليل والسر خرج بالليل لقى واحد راجل ماشي كده فقالت راجل غلبان فاعطاه صدقه في يده فاصبح الناس في الصباح يقولون سبحان الله تصدق الليله على لص واحد خارج من بيته حرامي رايح يكسر بيته يسرقه فقابله انسان واعطاه صدقه فالمتصدق قال يا ان الله وانه اليه راجعون حتى لما حبيت تصدق ما جاتش صح خرج في اليوم التالي ووجد رجلا لا بقى مش متخفي لا ظاهر فأعطاه الصدقة وانصرف سرا هو عايز يدخل الجنة لصدقة السر فأصبح أصبحوا يتحدثون لقد تصدق الليلة على أغنى رجل في البلد رجل مليونير ماشي في الشارع قال لا بقى ذا مش مقبول خالص أنا هشوف بقى واحدة ست سبني من رجاله خالص ماشي وجد امرأة فتصدق عليها فأصبح الناس يقولون سبحان الله ما الذي جرى في البلد تصدق الليلة على بغي واحدة خرجة رايحة بيت من البيوت المشبوهة تستأجر للدعار والزنا والعياذ بالله فذهب الرجل إلى النبي وشكى إلى نبي ذلك الزمان واشتكى قال له أنا كأني مش مقبول فأوحى الله إلى نبيه فيما يزعمون إنه لعل صدقته على اللص رزقته حياء فاستحيا فعاد فلم يسرق في هذه الليلة ولعل صدقته على الغني ايقظته وكان يمنع زكاة ماله فعاد يؤدي زكاة ماله على الفقراء ولعل زكاته صدقته على البغي أعفتها فاكتساب العلاقة بالحسنة وبالسيئة يقول أحد الصالحين من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن إنما, إنما قصدت الذي لا يأبه ولا يهتم بالحسنة ولا السيئة أنا شغاله خلاص اللي يجي قدامي أخذه هذا هو أيها الإخوة ولذلك هذا هو ما تحدثنا به عن مسألة التغابن ومسألة صحائف الأعمال ومسألة وزن الأعمال وما يتعلق بجمع الحسنات والسيئات وعرضها بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة نأتي الآن إلى لحظة خطيرة وهي لحظة أن هذه الأعمال ستوضع على الميزان لتوزن ما هو كيل الذهب مش بثمن كيلو التراب كيلو الألماس أو الألماظ كما يقولون ليس بثمن كيلو درة وإنما تتفاوت الأثمان فالحسنة توزن. والله تعالى يقول على الميزان ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة هي الحسنات مش عندي مليون حسنة اضرب في عشر يبقى عشر مليون وخلق. لا في حسن يضاعفها الله إلى سبعمائة ضعف وحسن يضاعفها إلى عشرة أضعاف وحسن يضاعفها إلى مئة وحسن أكثر من ذلك فتوضع الموازين يوم القيامة الله سمها الموازين القصط يعني الميزان المناسب لحجم الحسنة فتقع مفاجأة مذهلة خلي بالك بأن الميزان يتارجح، يجي يوم الثلاث تضع أعماله يوم الأربعاء وتظل الميزان وعندك العمر كله يوم يزيد وتزيد بيه الحسنات ويوم السيئات والقلب ببطب مع حركة الميزان بهذه الصورة وكل يوم كل ساعة توضع الموازي تضع الحسنات هنا والسيئات حتى تقع مفاجأة مذهلة على الميزان في لحظة التأرجح. يوم القيامة والناس يرون ولعل لم أذكر لكم أن الله تعالى في لحظة الحساب والميزان يدعو لك أقاربك ومعارفك وأصحابك ليشهدوا الميزان إذا كان الشخص من أهل النار ليكون ذلك أشق عليه إذنما أهل الإيمان كما ذكرت يستر الله عليهم يسترهم ويستر عليهم ويدخلهم الجنة ويعفو عنه تحدث مفاجأة مذهلة ان الوزن مختلف عن اللي احنا متصورينه الاعمال بتوزن بطريقة مختلفة خالص عما تتصور تجد مثلا يقول الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ان العبد لا يتكلم بالكلمة كلمة كده لا يلقي لها بالا مش واخد باله منها أصلا ولا يعتبرها شيء بالكلمة من صاخة الرحمن لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار سبعين سنة سبعين خريفا كلمة مش مهتم بيها تهوي به سبعين خريفا يؤتى بالرجل الكبير السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض ما يسويش ولا نموسه درهم غالب ألف درهم قالوا وماذاك يا رسول الله قال رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق بألف درهم فإذا بالدرهم الواحد في الميزان أثقل من ألف درهم وقد روى في بعض مفسري هذا الحديث أنه هو رجل واحد كان فقيرا فتصدق بدرهم وكان غنيا فتصدق بألف درهم فدرهمه الأول طلع في الميزان أثقل من ألف درهم فلما سئل لماذا وجد أن الرجل يوم تصدق بدرهم كان يملك درهمين اثنين فتصدق بواحد منهما فهما نصف ماء فهو نصف ماله فلما اغتنى كان له عرض كثير أخذ منه ألف درهم وتصدق بها الموازين أصبحت تختلف عما كان مثلا خلاص الوزن تمام والانسان عنده حسنات كثيرة جدا وفضل حسنة سيئة بسيطة تضع في الميزان فيدخل بها النار لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر عنده جبال من الحسنات بس متكبر الوزن يرجح ناحية السيئات لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر حتى لو كانت شيئا بسيطا جدا كذلك في الحسنات إذن يفاجئ الناس العبد منا يفاجأ بأن الوزن مختلف ما كنت أحسبه هينا وجدته عند الله عظيما الكلمة التافهة لها أجر كبير أو وزر كبير الدرهم الواحد يغلب ألف درهم من أحيانا إيه الموضوع كيف أحسب هذا الوزن والحقيقة أيها الإخوة أن هذه مسألة في منتهى الخطورة أنا عايز أقول لكم حاجة الذي يتصدق الذي يتصدق الله لا يريد منه أن يطعم العباد الله قادر أن يطعم العباد مباشرة انما هو ينظر إلى قلبه ولذلك في بعض الأعمال على الميزان أنا أكلمك الآن عن الميزان عن فقه الميزان أن الميزان يوم القيامة وهو يتارجح والواحد قلبه بيتخلع تجد بعض أعمال أنت لا تصدق ان لها كل هذا الأثر امرأة بغي داعرة ساقطه سقت كلبا فشكر الله لها ذلك فغفر لها فادخلها الجنه واظنكم كنت عارفين الرواية دي بعنوان إن رجلا بلغ به العطش فنزل بئر فشرب فلما خرج من البئر قال وجد كلبا يلهف فقال إن هذا الكلب قد بلغ به من العطش مثل ما بلغ مني فنزل فسق الكلب فدخل الجنة طب أسقي كلب أدخل الجنة وفي المقابل امرأة تحبس هرة تدخل النار تلاقي مثلا أهل بدر وقع صغيرة كده 313 واحد من قبيلة ضد ألف واحد من قبيلة تانية ربنا يقول لهم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم حس إن ظاهر العمل ليس بقوة الأثر شيء يعني حاجة بسيطة جدا فيغفر الله بسببها لإنسان إيه السبب طب ما أنت كمسلم لابد أن تعرف حتى تعلم ما هو السبب في وزن الأعمال ولذلك ورد أن بعض العباد عندما سيسألون يوم القيامة سيعترضون هيقولوا يا رب طب أنت بتحسبنا على ايه هو طبعا ان شاء الله هذا يكون في اللقاء القادم باذن الله سوف اذكر لحضراتكم ما هو السر في اختلاف وزنة الاعمال ما هو السبب في ان بعض هذه الاعمال يكون ثقيلا جدا في الميزان كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة أتأل حاجة على الميزان بقى ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن طب أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج فيقول هل ادلكم على شيء درجته عند الله أعلى من الصلاة والزكاة والصيام والصدقة قالوا ما هو يا رسول الله قال إصلاح ذات البين تصلح بين متخاصمين إيه الموضوع ما هو السر في هذه الاختلاف في وزنة الأعمال حياء أمر سيحتاج بعض الوقت لذلك أرجئه للقاء القادم لنستدل كيف توزن الأعمال على الميزان يوم القيامة ومن الذي يسعد ومن الذي يشقى ولماذا تختلف الموازين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن بلغتهم موعظه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاق بها واتجه إلى الله عز وجل والا يجعل هذا الكلام حجة علينا أن يجعله حجة لنا يا رب العالمين شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والحمد لله رب العالمين